إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما داغصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا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 وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا واستغفر الله واستغفر الله ان الله غفور رحيم